أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إ ل ى الله والله يسمع تحاوركما إ ن الله سميع بصير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 وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل, فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أ ن يتمسا ا فمن لم يستطع ف إ ط ع ا م ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله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 إ ن الله بكل شيء عليم أ ل م تر إ ل ى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم, ويتناجون بالإثم والعدوان و م ع ص ي ة الرسول وإذا جاءوا ح ي و ك بما ل م يحيك به الله و ي ق و ل و ن في أ ن ف س ه م لا و ل ي ع ذ ب ن الله ا بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا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 ااشفقتم ا ق د م و ا بين يدي نجواكم ص د ق ة ذلك خير لكم و أ ط ه ر ف إ ن لم تجدوا ف إ ن الله غفور رحيم أأشفقتم تقدموا صدقات نجواكم أن بين يدي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 منهم ويحلفون انهم وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أ ي م ا ن ه م ج ن ة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين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 ألا إ ن ه موسوعه هم ا ا ل ك ذ ب ن ا ت ح ذ ل ي م ا ل ش ي ط ا ن ا ب ل س ا ل ل ه أ و ل ئ ك حزب ا ل ش ي ط ا ن أ ل ا إن حزب ا ل ش ي ط ا ن ه م ا ل خ الله س ر و ا ل ح س ن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 حزب ا ل ل ه ه م ا ل م ف ل ح و ن